جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله وغفر لكم والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين يقول السائل في المذابح المسالخ واماكن ذبح البهائم تكون المعاملة بعن البهائم ذبح بعضها مع بعض فكيف العمل مع هذه المسائل؟ ينبغي أن على تدل عليه الأحاديث والاستفاد منها أن ترتب المذابح بطريقة لا يكون تذبح البهيمة أو الدابة أمام أختها ولا يترك هذا الأمر كسبا للوقت بل يرحمها ويترطب بها وترتب الأماكن بحيث لا لا تذبح البهيمة أمام أختها نعم يقول بعض الناس يقوم بالمرور حتى أيضا قضية سنة الشفرة كثير من الذباحين لا يبالي بهذا يسنها أمامها وأمام الذباح الكثيرة التي أمامها مع أن سنها في مكان أو في غرفة منعزلة لا يكلف وقتا وهو رحمة منه للبهيمة يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى قال الذبيحة أرحمها قال إن رحمتها رحمك الله نعم يقول السائل بعض الناس يقوم بالمرور من فوق الكتب ولا سيما القرآن هذا من الاخطاء التي تحصل من بعض الإخوان عندما تكون الكتب وضعت في الأرض فأولا وضعها في الأرض تعريض لها لهذا الأمر والمرور من فوق الكتب وما فيها من الآيات ومن الأحاديث حقيقة فيه نوع من المنافات لمراعات الأدب مع كتبي العلم ومع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا ليس السؤال وإنما تنبيه من كاتب هذه الورقة نسأل الله أن يثيبه عليه وأن يوفقنا جميعا للخير يقول السائل ما حكم رمي القمح للطيور في مقبرة البقيع هذا العمل يفعل بعض الناس تبركا ويفعلونه تقصدا ويعتقدون أن له بركة خاصة ومثل ذلك أمر لا يشرع ولا دليل على عمله لا دليل عليه فبعض الناس يتقصدون ذلك عند عند القبور وبعضهم لا يكتفي بذلك بعضهم يضع القمح وبعضهم يضع الزهور وبعضهم يضع الورود وأشياء من هذا القبيل كلها من الأمور المحدثة التي لا لا, لا تشرع ولا دليل عليها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يقول عندي في بعض الأماكن في البيت يخرج نمل كثير فعندما أسكب عليه الماء يؤدي ذلك إلى موته فهل في ذلك شيء؟ إذا كان النمل يؤذي الإنسان في طعامه ومتاعه ويؤذي في ولده إذا كان مؤذيا لا بقتله لكن ليس بنار أو بأمر يحرقه نعم يقول بعض تجار الحيوانات يأخذ البيض من تحت الحمام ويجعله في حمام آخر حتى يبيض غال الثمن فما حكم هذا العمل الذي ينبغي أن لا تفجع الطيور في بيضها وأن يصبر على طيره يربيه من من خلال بقاء طيره عليه بقاء الطير على بيضه يصبر على ذلك والبركة من الله عز وجل جزاكم الله خير وحسن الله إليكم ونفع بكم